الحمد لله رب العالمين وصلى محمد الله وسلم أبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم وقفنا عند الفائدة الخامسة وأربعة الحديث بيقول لا تقوموا كما تقوموا الأعاجم يعظم بعضها إيه؟ يعظم بعضها بعض الإسناد ده ضعيف الاسناد ده إيه؟ ضعيف لكن انت عندك قاعدة في أصول الحديث لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن ليه؟ لأن ممكن المتن يصح من إسناد آخر فلا تقوموا كما يقوموا الأعاجم بعضهم لبعض ده المتن ده صحيح ومعناه برضو صحيح وفهم ألا وهو نهي أن يقوم بعضنا يقوم بعضنا لبعض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لا يقوم أحدكم لأحد. حديث معاوية وهو راوي الحديث برضو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. دخل وكان ابو الدرداء موجود رضي الله عنه دخل هو ابو الدرداء دعوا الى امر ما فدخل هو ابو الدرداء فقام الناس لمين لمعاويه اول ما شافوا معاويه كده فقاموا فقال لا تقوموا اذا رايتموني مره ثانيه لو شفتوني ما حدش ايه بيقول ما حدش يقوم مع ان معاويه ده مين معاوية بسوندا كميه مل المؤمنين ده كان أمير المؤمنين ويج بيحكم بلد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عاجرة مفهوم ده بيحكم دول فبيقول لهم إذا رأيتموني مرة ثانية لا إيه لا تقوموا فإنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام رح ساقل إيه رح ساقل الحديث وصل الكلام كده يبقى معاوية رضي الله عنه أخذ الكلام على إيه لو راوي الحديث أخذ الكلام على عموم اصلا عشان بس بنحبك يا معاوية أو عشان بنوجلك أو أنت مش عارف إيه لا لا يجوز. محمد بن سيرين الحسن البصري لما دخل المجلس فقام له بعض الطلبة فقال إما إنما يقوم الناس لرب العالمين فرح مذكرهم بالآية يوم يقوم الناس لرب العالمين عايز يقول لهم ان التعظيم ده من التعظيم والتعظيم ده لا يكون الا, إلا لرب العالمين لان التعظيم ده عبودية واضح الكلام كده يبقى القيام ده ايه القيام ده منهي عنه افهم الا اذا كان القيام لعلة يعني لعلة الحاجة والضرورة انا ابو جاي وشاء حاجات فأمطي لي عشان أخذ منه أشياء ده ما يكونش داخل تحت الحديث واضح الكلام كده لا استنى استنى ده ما يكونش داخل تحت تحت الحديث مفهوم الكلام كده النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد حينما جاء معاذ سعد بن معاذ وكان سيد الأوس أول ما جاء وكان مريضا فقال كوموا إلى سيدكم فأنزلوا فأنزلوا يبقى آموا لكن عشان إيه آه يخضوا بأيديه بس وينزلوا يبقى القيام هنا لحاجة القيام هنا لضرورة خلاص لكن داخل داخل واحد مفهوم فأنا بقوم له عشان إيه تعظيم ليه؟ لا لا يقام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك واضح الشيخ لالباني علق الإبادة قال نعم معنى الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهه القيام للرجل إذا دخل وقد جاء ذلك في حديث صحيح صريح فقال أنس رضي الله عنه خذ بالك من الحديث الجيدة ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله إلا هم الصحابة الصحابة يقول ما كانش فيه حد أحب إليهم من النبي عليه السلام وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك في بقى حد فوق النبي عليه الصلاة ومع ذلك الصحابة إيه؟ كانوا لا يقومون له لما يعرفون من وجهه أنه يكره إيه؟ أنه يكره ذلك قال الشيخ الباني فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا القيام لنفسه وهي المعصومة من نزاغات الشيطان فبالأحرى أن يكرهه لغيره ممن يخشى عليه الفتنة واضح الكلام كده لذلك الحديث إيه؟ من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ده حديث الصحيح من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ إيه؟ إحنا عارفين يعني إيه الكبيره من جملة إنك تعرف إن دي من الكبائر؟ اذا كان مقرون بها وعيد بالنار نسال الله السلامه العافية خلاص كده اعرف ان دي حكمها من الكبائر يبقى انا لو واحد داخل وحابب ان الناس ايه تقوم خد بالك ما حدش قام له ما فيش حد قام بس هو حابب ان الناس دي كبيره من الكبائر فهم الكلام كده. لذلك قصة الاستاذ لما يخش. قيام. ايه يا عمي. ايه يا عمي. بتاترعبنا. داخل تعلمنا ولا داخل تركبنا جن. ايه قيامه داخل كده. روح ضرب الباب برجله. قيام. وفي الاخر بتعليم فاشل. ايه? قيام ايه? مسألة مش كده اصلا. فيش حاجة. اسمع. يعني سبحان الله ما فيش يعني أحد الإخوة في قاعد في ألمانيا وبعض الإخوة في روسيا بس عن الموضوع دونه ما عندنا شكل ما خالف مش حاجة اسمها إن واحد يخش يروح إيلينا أقوى فيش موضوع ده إحنا كتير عندنا كتير عندنا راغين بدون تطبيق فعلي بدون تطبيق فعلي لا يقال الأستاذ ده حرام يقال الأستاذ ده حرام ده لو واحد لو في مثلا طب خلي طالب ما يقومش يقول ده إيهلة أدب وانت طالب قليل أدب وانت مش متربي وما تخشش الحلصة طول ما أنا موجود وتجيب لي ولي أمرك ايه يا عمش وممكن يكون الطالب ده من أفضل الطلاب في الفصل كله فيضيع مجهود الطالب بسبب نفس المعلم ده ده نفسه مريضة أصلا ده نفسه مريضة ايه معنى ان مدير يخش لازم قيام ايه معنى ان مفتش يخش لازم قيام يقول لك احترام لو ما كانش بحترم النبي انت مين انت ان شاء الله انت افضل من النبي محمد يقول لك لازم عشان هو الاحترام بيكون بكده يعني يكون بالقيام لا طبعا الاحترام انك تعلموا القيم ايه تعلموا الاخلاق ايه تعلموا دينه ايه ولو فهمتوا دينه ايه هيتعامل معاك انت بدينه ولو علمته الاخلاق هيتعامل معاك انت بكده لذلك شوف دلوقتي الطلبه والاساتذه عاملين ازاي ناس الله السلامه وطول العافيه يحب ان الطلبه تقوم له ومحدش بيقوم ادي خد الاسم وخد الكبيره وتلاقي من الطلبه ناس الله السلامه وطول العافيه دلوقتي مع الاساتذه بيتعامل معاه معاملة فوق القبيح فوق القبيح ناس الله السلامه وطول العافيه اي خلل يقع إنما سببه عدم فهم الإسلام في هذا المكان أي خلل بيقع لأن الإسلام لم يطبق في هذه هذا المكان في هذه المنطقة فالشيخ بيقول لك إيه؟ يقول لك وهذا القيام قال فإذا كان النبي عليه الصلاة يكره هذا القيام لنفسه وهي المعصومة من نزغات الشيطان فبالاحرى أن يكرهه لغير ممن يخشى عليه الفتن فما بال كثير من المشايخ وغيرهم قد استساغوا هذا القيام ده مش القيام بس شوف مشايخ الصوفيه مشايخ الصوفيه لو دخلوا مكان لازم الناس تقوم ادي واحد اثنين لازم كل واحد يقبل ايديه ويعمله كده مش ياخد ايديه لا بيعمل له كده علي جمعه ها يعني تروح اعمل عمل الناس كده كل واحد داخل ايه يروح يقبل الليلة تقطع مفهوم الكلام كده مشيخ الصوفية كده مشيخ الصوفية لازم تخش تبوس تبوس ويعمل لك كده مع ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهى عنه اصلا عليه الصلاة والسلام قال الشيخ للبانو رحمة الله عليه بل ان بعضهم ليستحبوا مستدلا بقول النبي عليه الصلاه والسلام كوموا الى سيدكم والحديث اصلا بقيته كوموا إلى سيدكم فأنزلوا لأن كان سعد بن مريض زاهلين عن الفرق بين القيام للرجل احتراما وهو المكروه وبين القيام إليه لحاجة مثل الاستقبال والإعانة على النزول وهو المراد بهذا الحديث الصحيح ويدل عليه رواية أحمد بلفظ كوموا إلى سيدكم في إيه؟ فأنزلوا يبقى ما فيش حاجة اسمها إن أنا داخل في مكان لازم يأموني بعك من الكلام ده ستموت ويحاسبك رب العالمين فإذا ستة وأربعين إذا كانت الهبة لذي رحم لم يرجع فيها شو بيقول لك ده حديث منك إذا كانت الهبة لذي رحم لم لم يرجع, يرجع فيها الهبة هي الهدية لما يحمد ربنا تقول له ورحمك الله قلت الحمد لله رحمك الله اي انسان يعظ قال الحمد لله شمته ما شميته الحمد لله لا تشميته الهبة الهدية انا مثلا بهبك شيء بهديك حامل الاصل في الهدية انها صارت ملك للمهدى اليه خلاص صارت ايه ملك فيش حاجة اسمها الهدية لا تهدى لا ده عندك انت دا بقانون شوبرة <تصفيق> مفهوم كده اصيبك من الكلام ده غالب مش عكس ما الهديلة تهده. انت احمد اهدني شيء خلاص كده انا حبيت اهدي عم معايش حاجة روح ماسك الهديك لقعت احمد اقول اتفضل اشترك هدية احمد يزعل تزعل تفل. تفل النبي عليه الصلاة قال ايه في الصحيحين من حديث ابي وريران ليس منا ليس من مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه حديث في البخاري ومسلم صحيحين العائد في ايه في هبته كالكلب يعود في قيئه انت هديتها لفلان طب هتقالي بقى انت ما تستحقش لا هتقالي بقى لا صارت ايه ملك لذلك الشبكة هدية ردوا عليها بتختلف من عرف لعرف، في عرف الشبكة دي عندهم يقول لك الشبكة دي من المهر أنا لسه هخطوبها وإحنا في عرفنا إن أنا لو قدمت لها الشبكة في الخطوبة دي من جملة المهر بحيث إن أنا لو حصل حاجة وما تجوزتهاش خلاص يبقى دمنا المهر طب المهر إيه بقى ولا لسه بجوز ده فالص ردلي تاني وصل كده الكلام يبقى المعروف عرفا كالمشروط شرطه اللي تعرف عليه الناس ولا يخالف الشرع ده شرط بينهم وربك قال إلا أن تكون تراضي الا ان يكون ايه تجار عن تراضي يبقى من أهم شيء التراض يبقى ده شرط عرف تراضوا عليه لا يخالف شرع خلاص لكن الغالب ان الشبكه او الدبله او او الى اخره بتبقى تبقى هديه من الاستاذ ده للحاجه دي صح كده تبقى هديه انفسخت الخطوبة الخطوبه ترجع يطلب الشبكه هنا بقى الحديث اهو ليس منا مثل السوء العائد في هبتي كالكلب يعود في قيء ما ينفعش ده انا جبت لها مش عارف حجاب ايه وجبت لها فستان ايه وجبت لها دبلت ايه وشبكة ايه كل الكلام ده ليس لك من وجه لانها صارت هدية لها والهدية ملك للمهدى اليه شرعا اصل اذا كان اللي هو اللي طلب اللي الفسخ الخطبة يبقى هي تاخده هي اللي اذا لو فسخت هي يبقى هو اللي ياخد المسألة دي ما فيش كلام نفاس. الهدية صارت هدية المين ملك المين ملك للمهدا إليه ملك للمهدا إليه إلا في حالة واحدة ممكن تكون نادره إن البيت دي شغاله كده اصلا هي وابوها شغالين كده اه يجي لها فلان يخطو تروح واخدة منه الدبلة ومش عرف ايه وبتاعه كان بجلو تروح تقعد شهر اتنين تروح عاملة اي مشكلة تروح واخدة الايه اه قالها شيخ ايمن طبعه بعدين طيب قالك خد بالك بقى شيخ ايمن ده اصلا ده عملت الموضوع ده مع خمس ستة غيرك بس انا كده بقى فهمت ان الموضوع اصلا مش موضوع ايه مش موضوع خطوبة ده عاملينها جمعية <تصفيق> أنا كده فهمت الموضوع بقى هل له أن يأخذ الحاجة؟ نعم بس خلاص وصلت كده؟ آه. بس ده نقدر يعني نقدر يعني تعرف الناس دلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني. الناس الحمد لله بتعاملوا مع الله يعني. ده القلب ده خالص وصلت كده؟ يبقى هنا ايه؟ الأصل في الهدية أنها صارت ايه؟ ملك للمهداء الشيخ بيقول يبقى قلت إذا كانت الحديث إذا كانت الهبة الذي رحم لم يرجع لم يرجع فيها الكلام؟ الشيخ بيقول منكر يعني الحديث منكر قلت وهو مخالف الحديث الصحيح لا يحل الرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها لكن خذ بالك بقى إيه؟ استثناءهم في استثناء إن ممكن واحد يرجع فيها ويأخذها كمان قال إلا الوالد فيما يعطي ولده إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب إذا أكل إذا أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيبه رجع في قيب. وابو بكر رضي الله عنه في صحيح الامام البخاري فعل كده مع عائشه ابو بكر اهدى الى عائشه رضي الله عنها عده نخلات تعرف النخل ده كان عندهم إيه كأن كده بيديلها شقه واضح كذلك النيديد كانت تجارة تجارة الطعم خلاص كده فلما أشرف عليه الموت قال يا بني أما إنه لم يكن لك هذه هبة وإنما صار ميراثا خلاص بقى ايه؟ ارث فأنا فأخذه منها أو رضي الله عنه واضح وصار إيه إرث الجميع جميع الأبناء الحديث الفائدة السابعة والأربعون الأقربون أولى بالمعروف بيقول لك لا أصل له بهذا اللفظ ده ملوش أصل اللي هو اللي بين الناس ده. الأقربون أولى بالإيه الأقربون أولى بالمعروف قالوا بعضهم يتوهم أنه آية اللي هو زي ايه واحد بتقول له خلص كده يقولك يا أخي إن الله مع الصبرين إذا صبر ما فاش إذا صبر ما فيش في الآية إذا صبر هي إن الله مع الصابرين يقول لك إذا صبر يقول له إذا صبر فيش في الآية إن الله إيه؟ مع مع الصابرين مفهوم الكلام وبعضهم يتوهم أنه آية وإنما في القرآن قوله تعالى كل ما أنفقتم من خير فللولدين والإيه فللولدين والأقربين هو طبعا الأقربون أولى بالمعروف الكلام متنا صحيح يعني إذا تعارض إذا تعارض أخ لك، فتعطيه زكاة مالك فقير، أو تعارض معه جارك أو واحد غريب. تعطي مين؟ الأخ. صحيح الكلام؟ فأنت أخذت هنا اللي؟ الأجر الصلة، وأخذت أجر اللي؟ أجر الصدقة. الجار إذا كان محتاج ورجل غريب محتاج، الأصل مين؟ الأصل الجار. واضح الكلام كده؟ إلا إذا كان بقى في تعارض. الجار ده ما بيصليش وبالشبس سجاير ومش عارف إيه وهو إيه لأخيري. لا يبقى هنا ايه يصار إلى الغير أفضل واضل الكلام الفائدة الثامنة والأربعين أن النبي عليه الصلاة كان يستاك يعني يتسوك آخر النهار وهو وهو صائم الحديث ده باطل لكن الخص لك المسألة إن هل يكره السواك في الصوم لا, لا يكره السواك في الصوم لا يكره كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك إذا دخل بيته وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك إذا قام من النوم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ها لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولم يفرق بين صلاة صائم وصلاة وصلاة مفتر واضح الكلام الفائدة 49 الحديث ده سمعت على جمعه بيقول بيقول ايه من عشق عشق عشق وكتم وعفّ لكن هو الحديث ذكروا ابن الجوزي في الموضوعات والشوكاني من عشق فكتم فعفى مت شهيدا ايه رأيكم؟ ايه والله؟ راجل ما بيتكسفش راجل ما بيتكسفش ما بيتكسفش يعني في كلام كده حتى الواحد يستحي يقوله يعني حتى الواحد ممكن يكون عنده عنده اتنين جرام حياة اتنين جرام يتكسف في حاجات متكسف يقولها فواحد بيسأل يقول له واحد بيحب مش عارف واحد قال له الحديث بيقول من عشق فكتم يعني هو بيحبه مش عارف يقول لها مفهوم بيقول له من عشق فكتم فعفف ايه مات شهيدا شهيدا يا رجل يا مفتري شهيدا تعرف يعني شهيد يعني يغفر له ويعصم من فتنه القبر ومالوش حسابه مفهوم عشان ايه شاف واحدة في الشارع حبها ومش عارف يقول لها واضح الكلام كده بلاوي بعيد عنها بلاوي من بلاءات الزمن ده من, ده من جملة البلاءات نسأل الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث موضوع مكذوب على النبي محمد عليه الصلاة والسلام اي واحد عمي حتى لو قلته له هيقول لك ايه الكلام ده ما ما يقولوش النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف حتى من عاشق مع ان العشق في القران الله عز وجل سماه سوء سماه سوء لانه في فرق شوف الايه كذلك لنصرف عنه لإن؟ السوء لان العشق يشمل حكتين يشمل امرين وهو في واحد مثلا شاف إمرأة ألقى حبها في قلبه قال له وأنا عايز أخطب دعوة عز الجوزة واضح قال قاله عز الجوزة النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه قال ما أرى لمثل المتحاب بين مثل الزواج رأها ألقى الإيه المحبة في قلبه خلاص أنا عايز الجوزة أو تعامل راح مثلا ببيعه وبيشتري شافها مؤدبه ومحترمه ومش عارف ايه وهي منتقمه انا عايز اراح اتقدم لدي النبي عليه الصلاه والسلام عند الامام احمد والترمذي بسنه صحيح قال اذا القى الله في قلب مرئين حب امراه قال فليذهب فليخطبها تزوج واضح الكلام كده وخد بالك حديث اذا القى الله في قلب مرئين لكن العشق إنما يكون حب مقرون بشهوة إنه عايز إيه يقول لك أنا أحب مش عارف إيه فلانه وعمل يخرج معاها ورايح معاها وجاي معاها ومش عارف إيه وهو الى لأخير ده اسم إيه سوء كذلك لنصرف عنه إيه السوء والفحشاء خد بالك قرن قرن رب العالمين الفحشاء بالإيه بالسوء لان امرأة العزيز أحبت يوسف عاشقت مين؟ عاشقت يوسف صحيح كلام؟ لكن ارادت منه الوقوع فيه في الفحشاء فقرنا هذا بذاك وصل الكلام لذلك الصوفية تلاقي يقول لك العشق الإلهي ما ينفعش الكلمة دي أصلا تتقال يا رجل يا جاهل ما ينفعش الكلمة دي تتقال اصلا إيه العشق الإلهي ده تعرف يعني إيه كلمة عشق اصلا ده حب مقرون بشهوة وفحشاء هو هذا معنى كلمة عشق لو أنت مش فاهم معنى الكلمة اصلا يعني وصل فيجي بقى يقول لك إيه من عشق فكتم فعفى متى شهيدا ده العلم بتاعت النواصل كلهم يحبوا الحديث يقول لك يقول لك يا إخ صدقى, صدقى رسول الله رسول رسول الله ما قالوش اصلا ده ده ما قالوش ابن القيم طبعا نتكلم في ايه في المسألة دي مسألة مهمة جدا سما العشق ده مرض مرض في القلب ابن القيم كتب في الباب ده عمل كتاب اسمه روض المحبين يبين لك ايه معنى ما معنى حبك لله ما معنى حبك للنبي عليه الصلاة ما معنى حبك لدينك ما معنى حبك مفهوم راح تعرض بقى للايه ليه العشك وكنا فسمه مرض قال وقد سماه الله سوء قال عن يوسف كذلك النصر عنه السوء وسئل عن رجل عشق امراه وامرأة عاشقت رجل فقال هؤلاء قوم خلت قلوبهم من ذكر الله فابتلاهم الله بحب غير شوفت الكلام قوم خلت قلوبهم من ذكر الله فابتلاهم الله بحب ما وهو لازم المحل ده ما بيفضلش كده فاضي ما يهم فيه شيء لله يهم فيه شيء لغيره ما بيعودش فاضي وصل الفائدة الخمسين من ولد له ثلاثة ولد فلم يسم أحدهم محمد فقد جاهل طبعا ده كلام باطل اصلا النبي عليه الصلاه والسلام قال تسموا باسم ولا تكنوا بكنت فيجوز ان يسمى العبد محمد مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل الاسماء إلى الله, إيه؟ ها؟ عبد, الله وعبد عبد الله وعبد الرحمن فافضل الاسماء ما عبد لله ما كان عبدا لله عبد لله الفائدة الواحدة الخمسين الحديث يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عصفان موضوع خلاصة المسألة ان تحديد القصر عشان تقصر الصلاة ان بعد مش عارف 80 كيلو بعد 84 كيلو الكلام دا ملوش ده ملوش أي دليل شرع خلاص يا ملوش أي دليل شرع اللي بتسمعه دايما في الراديو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 بنسمي طنط سفر ها آه خلاص كده بنسمي العاشم رمضان ولا الشيخ زي بنسميه سفر لا فما سمي عند قوم سفر يقصر فيه الصلاة ويقصر فيه الصلاة إلى أن ترجع إلى إلى الحضر وصل الكلام فمسألة أن بعد كذا أو بعد كذا أو بعد كذا تقصر فيه الصلاة ده غير صحيح ما سمي عند قوم سفر يقصر فيه الصلاة الفائدة الثانية والخمسون لا تزال هذه الأمة او قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى انا ألخص لك المسألة دي عشان ممكن تشكل عليك الحديث طبعا موضوع النهي عن الصلاة في المحراب او جواز الصلاة في المحراب هو ايه المحراب اصلا هيقع الاشكال في الكلمة دي نفسها هتلاقي السيوطي مثلا ابن حزم شيخ لسامة مياه ابن القيم جماعة من المحققين على ان الصلاة المحراب الذي في المساجد المحراب هذا ايه هذا بيدعى هذه بدعه طب انت ازاي بدعه والايه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب صح كلام كده فيقع هنا الاشكال مفيش اشكال اصلا لان المحراب اللي في الايه بخلاف المحراب اللي بيتكلم عليه محققين اهل العلم لكن اللفظه ايه واحده متفقه مفهوم الكلام لكن المعنى المعنى مختلف المحراب إذا ذكر في الآيات إنما يعنى به المكان الذي يصلى فيه يعني مثلا انت حضرتك في مكان كده في الشقة عندك تفرش فيه السجادة وبتصلي صحيح كده المكان ده اسمه إيه اسم محراب المكان اللي انت في البيت عندك متخذ مصلى ده كده بتصلي فيه النوافل عندك صلي فيه قيام الليل ده اسمه إيه محراب روحت واخد مش عارف روحت رايح تصل في الأوضة التانية المكان اللي أنت بتصلي فيه اسمه اسمه محراب المحراب بقى اللي اللي يتكلم فيه المحققين اللي هو الطاقة التي أحدثها النصا الطاقات التي أحدثها لي التي أحدثها النصا اللي هي زي القلايات عارفين القلايات مش قلايت البطاطس عارفكم تيجي بالليل ودماغك بتقلب القلايه دي القلاية دي اللي هي المكان اللي بيتعبد فيه رهبان النصارى مفهوم كده المكان ده كان بيبقى عامل ازاي لغايه دلوقتي موجود, موجود بيبقى مكان طاقه كده كبيره واسعه قوي جوه في مساجد انا شفتها عامله كده بيبقى مكان عارف انت البتاع ده ها لكن هذا داخل بقى متوسع أقل جوه بحيث إن الإمام لو دخل ممكن ما تشوفه يعني عشان يخش مسجد له واحد دخل أنا دخلت المسجد كده الناس عملا تصلي وتكابل الإمام فين أصلا يعني هما القبلة كده فأنت أكيد الإمام كده هو فين الإمام أصلا؟ يعني أنا عملا بص لقيت الإمام إيه فتحلوا بتاعها كده كبيرة حتى يابين من بره مفهوم وهو ايه غايص فيها جو وعمال بقى ايه مش طالع منه الا صوته الله اكبر الى اخره الشاهد انه هو ده اسمه ايه ده بقى المحراب المبتدع اللي بيتكلم عليه اهل العلم واصل الكلام كده وده اللي ذكروا اللي كتب السيوطي فيه رساله رساله خاصه في مساله الايه مسألة الاحراب المحراب ده لانه كان منتشر جدا عنده في زمانه يعني السيوت كان مصري السيوت من مصري فياخر حياته زهق وراح معتزل الناس قصة <تصفيق> كده يا الله مستهل طيب الفائدة كان تلاتة وخمسين بيقول الشيخ من المقرر عند العلماء ان الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي فبالأولى قال لا يثبت بها حديث نبوي والحديث هو أصل الأحكام بعد القرآن الرؤية دي يا صاحبي الرؤية دي في منامك يعني انت حضرتك نمت وتعشيت عشوة حلوه زي اللي تروح اللي تعشيها كده كالت بقى محش كرمب كالت مش عارف ايه الكلام ده كله تعرف الارنبيوت طلع فهتيجي تنام هتحلم بقى بايه بحاجات وانت راجل واصل فيجي يقول لك مثلا ان رسول الله قال تروح اي من الصبح تقولي انا شفت في المنام ان الحكم الفلاني كذا وكذا وكذا, وكذا المنامات لا يثبت بها حديث ما تجيش تقول ده الحديث ده صحيح او ضعيف بمنامك لا الحديث ده صحيح او ضعيف بما ثبت في اليقظ بناء على اصول وعلى قواع ما هو واحد من الصوفية يجي يقول الحديث ده انا سالت النبي في المنام قلت له يا رسول الله بيقولوا الحديث ده موضوع وبيكذبه قال يكذبون عليا انا قلت الحديث اهو يبقى صحيح الحديث بايه بالمنام مفهوم الكلام كده اه فممكن واحد ياكل لقمه حلوه وينام يقوم بقى يقول لك الحديث ده صحيح الحديث ده ضعيف او الراجل ده رجل ضلالي طب الراجل ده ضلالي ليه قال لك في المنام عرفت انه ضلالي وشفت له رؤيا ضلالي او الراجل ده رجل كويس جدا طب عرفت انه كويس منين قال لك في المنام طب ما تنام لنا كده شويه تشوف لنا فلانه لا فسق الرجل او بدعه الرجل او جرح الرجل عموما او عداله الرجل عموما او ان ده كويس او مش كويس مش بالمنام حضرتك واضح وانما ده يعرف بايه باتباعه لمنهج النبي عليه الصلاه او بغير اتباعه لمنهج النبي عليه الصلاه يبقى ده تعرفه منين في اليقظه مش في المنام زي كده ما ما قلت لك قبل كده مش عارف قلت لك ولا لا واحد كان أمير كان عند موضوع النوم ده كيف مفهوم؟ ينام كتير وانت عارف الناس دلوقتي ايه اكتر قنوات قنوات الرؤية وقناة الايه؟ الطبخ ما عشان بياكلوا كتير وبيناموا كتير فراح اكتر قنوات بقى تلاقي قناة الرؤية لا واحد تطلع عمال ايه؟ يقول لك مين اللي شاف رؤية؟ واحد يتصل يقول انا شفت وشفت وشفت وشفت, وشفت يروح له للرؤية ده غلط غلط غلط لأن ممكن الرؤية تشتبه تبقى الرؤية واحدة واتنين يشوفوها وتفسيرها ما بعد المشرق والمغرب ما ينفعش لأن الرؤية دي فتوى والفتوى بتختلف واللي بيفت مش يوسف هو بقى الأمير ده كده صحي من النوم قال هتولي فلان بزعيق كده هتولي فلان الحكومة اللي راحوا جايبين الأمن راحوا رايحوا راحوا اخدينه تعال الأمير, الأمير عايز الأمير عايزة نجي مصيبة في ايه الأمير راح هاتولي الناطع عارفين الناطع الناطع ده زمان عارف انت عزك الله جد البقرة لما بيتدبغ ده كان بيتفرش لما حد هنتبحه لما الأمير ده هيتبح حد يروح جاب الناطع ده راحاته زي كده مين إلا اسموهين اللي انا انسيته ده. فروح جاي الناطع عشان ايه الدم يعني ما يتردش على البرسلين يعني. فاهم؟ فروح جاي الناطع و جاي قال اصلح الله الامير يعني هتدبح ليه. مش تعرفني طيب. <تصفيق> وقعك جايبني من بيتي يقول له هتتنطع. قال له رأيتك في منامي. شوف الكلام. بالله عليك شوف ده. من البلاءات ده لو واحد بقى امير ده. يعني ده من البلايا لو امير ده علينا ان الله والسلامه العافيه بيقول له شفتك في المنام تطق يعني بتدوس على عرشي الكرسي بتاعي طالع عليه كده فذكرته للمؤولين جاب بقى الجماعه اللي بيفسروا بقى انا شفت كذا فقالوا له فلان ده يريد ان ياخذ ملكك يقول لك فلان ده عايز يطيرك ويأخذ الايه الملك بتاعه فانا هطير دماغك بقى فبيقول له اصلح الله الامين ما بمؤولك بيوسف وما انت بابراهيم حد فاهم حاجه الا ابراهيم شاف في المنام اني اصبحك طب ده ابراهيم ورؤية الانبياء وحي الا هو انت ابراهيم رؤية الانبياء وحي المفسر بتاعك بقى مين بيقولوا المفسر بتاعك يوسف لان يوسف يوحى إليه واضح الكلام كده فبيقول له, بيقول له أنت مش إبراهيم عشان تبقى اللي أنت شفت وحي ولا المؤول اللي قال لك ده هو يوسف يعني يبقى مسألة انك تحكم على حد بايجاب أو بسلب أو تثبت حكم شرعي أو غيره ده ما يثبتش بمنام أبدا زي ابن حزم كده في كتاب الصيام قال لك يا ان الرجل يقبل امرأته هو صاق وهي تقبله وهو صاق ايه بوس ايه المشكلة يعني في السيام رمضان عادي يعني دخل من الشغل قبلها مش عارف لقيته في الصلاة راحت مقبله وهو قاعد زوجته وهو زوجه عادي يعني قال لك النبي على السلام فعل مع عائشة وعائشة فعلت من الزوج وزوجة طلاطف ورفق بين الزوج والزوج مش خش خشوا لقدر بب رجل واحتف والشاو <تصفيق> يا اخوانا فيه في سيبكم من القصص دي فابن حزم بيرد بقى على اللي بيقولوا ايه انه لا يجوز الملكيه يعني فمنهم واحد من الملكيه ده بيقول لا يجوز ان الراجل يقبل امراته ليه يا عم الحاج بقى قال لك انا شفت النبي في المنام وراح مديني ضهر قلت له يا رسول انت بتديني ضهرك بيقول له مش انت اللي بتقبل زوجتك وانت صايم صحي من النوم راح ايه لا يجوز تقبيله ايه فابن حزم قال ان انت راجل وليس بهذه يؤخذ احكام الشريعه النبي عليه الصلاه والسلام اجازها في اليقظه هيحرمها وهو نايم وانت نايم ألا. يعني اجازها للامه كلها وهيحرمها وانت ليك انت خاصه يعني قالك في المنام أنت لوحدك مفهوم زي واحد من من جماعات يقول لنا ايه بيقول انا شفت الالباني وش اسود قلت له ما هو انت لازم تشوف اسود مش بيبدعك بيقول لك انت راجل املها هتشوفه يعني وشه وردي <تصفيق> هتشوف وشه ازرق منامي يعني فكون ان ان شفت واحد مش عارف وشه ازرق وشه اسود وشه ابيض ما تبنيش عليه احكام لان أنت رؤياك مش وحي انت بشر رؤياك دي ممكن يدخلها اضغاث وأحلام اشتباه ممكن يجي لها الشيطان النبي عليه الصلاه والسلام قال الشيطان يلعب لما إذا جاء الشيطان في منام أحدكم فيلعب بصاحبه فيقوم فيحكي النبي عليه الصلاة والسلام في عند الإمام أحمد واحد جاله من الصحابة قال له يا رسول الله إني رأيت في منامي كأن رأسي قطعت وتجرجر أمامي وأنا أجري خلفه طيب أنت تجري خلفه إزاي وهي قدامك فضحك النبي عليه الصلاة يقول له طارد وبتجري وأنا بجري وراها عشان إيقودة مع له إيه ويركبها يعني مفهوم طب بتجري ورا ازاي وهي طب انت شايفها ازاي اصلا ما دام بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني تبسم عليه الصلاه قال لما إذا لعب الشيطان بأحدكم قام فقال رايت فرائيته ورايته خلاص انت شفت حاجة هذه هذه الرؤيا مثلا فيما يبدو لك أنها يعني غير طيبة استعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثه اهي ثلاث ام ثلاث سنن اهو استعذ بالله ادفل عن يسارك ثلاثه واضح وسال الله العفو والعافية خلاص انتهت المسألة شفت رؤيا خير الحمد لله يا رب العالمين وقصها على من على من تحب لان الرؤيا كده اما تكون بشرة بأ... الرؤيا تكون بشره لك واما ان تكون نذيرا لك مفهوم الكلام لكن انت رؤياك مش حضرتك مش ايه مش رؤية إبراهيم يعني يا أبا تفعل ما تؤمر مفهوم أقول له يا عبد الرحمن تفعل ما تؤمر لا أنت رؤيك مش رؤية إيه مش وحي يعني واضح الكلام واحد إيه تصل بي بيقول لي فلان الواد خايف ومرعوب طب إيه ده بس نتكلم كده فيه يقول لي أصلي فلان اتصل بي وقال لي أنا شفتك في المنام طيب خير شفتني إيه قال له شفتك ان انت كده بتعمل بلاوي سهودة وان انت مش عارف ايه ويهه ورح منزل علي 3040 حكم هو انا كده قد كفرت اهو انا كده ايه تقولي يا ابني ده راجل جاهل انت حالك ايه مع الله عز وجل قال والله هنا يعني بصلي الصلاة في وقتها وفي جماعة ومحافظ على حفظ القرآن عند المشايخ وبحضر مع حضرتك ومش عارف ايه وهو ايه يا تقول لي يا ابني هناك الظاهر يكون هناك ماشي على خير مفهوم؟ يكون الثاني ده بقى هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من مش هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون صام نوح عليه الصلاة والسلام الظهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى ده حديث موضوع أصلا طبعا الشرع أصلا نهى عن الصيام سرد نهى عن سرد الصيام الشرع نهى عن سرد الصوم صوم. كل يوم هذا حرام أصلا النبي عليه الصلاة في حديث أنس بن عمر قال من صام الظهر ضيقت عليه جهنم هكذا النبي عليه فعل بيده كده لأنه ضيق على نفسه فهم ضيقت عليه جهنم كذا، فالاصل إنما إيه الصيام يكون على السن لكن صيام الدهر هذا ده لا يجوز الحديث من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بين الله له بيتا في الجنة ده موضوع لكن هناك صلاة بين المغرب والعشاء هذه سنة مهجورة ميتة بسنة ميتة آخر مرة عملتها انت أمت في صلاة بين المغرب والعشاء كما في حديث أنس وصلاحه زيفة مع النبي عليه السلام وعقد لها المنزل في الترغيب والترهيب لكن ما فيهاش عدد معين في السنة لكن أن يصلى ما بين المغرب والعشاء هذه سنة عن النبي عليه السلام الحديث الفائدة السلسة والخمسين الوضوء من كل دم سائل ده باطل سندا ومتنا لأن الدم ليس بناقض للوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم لا ينجس الدم ليس بناقد ليس بناقد الوضوء وده إحنا ذكرنا عليه قبل كده عشر أدل عشر أدل واضح كلام إحنا بذلك نكون انتهينا من المجلد الأول دي الفوائد اللي بفضل الله وحده أولا وأخرا استنبطاها في الايه من المجلد الأول في بقى فوائد المجلد الثاني فيها علم أكثر من هذا واضح؟ ناس الله يجعله في مجزان حسنتين دي الخطبة, الخطبة للخادمة ان شاء الله احنا هنا بإذن الله تعالى وبعدها ان شاء الله نكمل بقية رسالة عمر بن عبد العزيز ننتهي منها ان شاء الله الجمعة القادمة هنا بإذن الله تعالى جزاكم الله خير يا السلام عليكم